وإن أحد من المشرك نستجارك فاجره حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أبلغه مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشرك نهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُونَ فيكم إِلَّا الْوَلَاذِمَتَيْنِ يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَيُخَوَّنُكُمْ صل الآيات القومية علَمُونَ وَإِنَّكَ ثُوَيْمَانَهُمْ هَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَإِنَّكَ ثُوَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِ مَطْعَنٌ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُ أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُنَّ قَوْمًا نَكْثُ أَيْمَانَهُمْ هَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ و... ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم ولا مرة أتخشانهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفن سدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجَه والله خبير بما تعملون ما كان للمشكين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشكين أن يعمروا مساجد الله شهيدين على أنفسهم بالكفر ولا يك حبيطات أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر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 وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم من منه ورضان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم مولياء أين استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواتنا كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جندا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله هو الغفور الرحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يحييكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وطّن الكتاب حتى يعط الجزية يد وهم صاغرون وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا كنتم تكنزون إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة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 وعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادته في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطيوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم وفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متى والحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدن قوم غيركم وَلَا تَضُرُّهُ شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فَقَدْ نصره اللَّهُ إذ أَخْرَجَهُ الذين كَفَرُوا الثاني اثنين إذ هُمَا في الْغَارِ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفنة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 ومنهم من يقول أذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسأهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن قل هل تربصون بنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عيده أو بأيدين فتربصوا إن معكم تربصون قل أنفقوا طوعا أو كر هل يتقبل منكم إنهم كون قل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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ ومغارات ومدخل لله وإليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا أعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما أتتهم الله ورسوله وقالوا حسمن الله وسيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء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 يَحْلِفُونَ بالله لكم ليرضوكم الله وَرَسُولُهُ أحق أن يرضوه إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ألم يعلموا أنه من يحادذ الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ المنافقون أن عَلَيْهِمْ عليهم سورة بِمَا بما في قلوبهم قل إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم ليقولون إنما اننا نخذ ونلعب قل اب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بال... لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم إن اعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمعروف ويعم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 يا أيها النبي واجهِ الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قد قالوا يحلفون يحلفون بالله ما قالوا ولن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا نغناهم الله من فضله ورسوله إن إلى الله يحلفون بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كلمة الْكُفْرِ وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أنغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله به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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون فيرجعك الله إلى طايفة منهم فسأذنك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا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 وَلَوْ أَعْيُنُهُمْ من مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ <تصفيق> يعتذرون إليكم إذا راجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبآنا الله من أخباركم وسيرى الله أملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قالبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجسوا مأواهم جهنم وجزاء بما كانوا يكسبون يحلفون بالله لكم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب وشد كفر الأعراب وشد كفر ونفاق وأجدر يعلم حدود ما أنزل الله ولا رسوله والله ليمنحكم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 خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكية بهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله السميع العليم ألم يعلموا أن الله يع... ألم يعلم أن الله هو يقبل توبة عن إبعاده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وصدق وسط... وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله أليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصغدا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفون إن أردنا إلى الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحقا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 التابون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الأمرون بالمعروف عن الممكن والحافظون لحدود الله وبشري المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لينقربا من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان السفر إبراهيم لي به إلا عمة وعدة وعدة فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله لهم الكسّموات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على المؤمنين إذ بعثوا. لقد لقد الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعه في ساعة العصر في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت, وضاقت عليهم أنفسهم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمست في سبيل الله ولا يطئون مطأ يغض الكفر ولا ينالون من عدوه إنا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُنَّ وَادٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أُنزل السورة نؤمن بالله وإذا ما أُنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم رضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم